ثُمَّ يُبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فثُمَّ يُنَبَّأُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَرًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّاهُ سُلُونَ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۖ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ لا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البل تدعونه تضرعاً وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاك قُلِ اللَّهُ உயுனி கும்மிங் குள்ளிக்கொ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعض بَنكُم سَبْعٌ انظُر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكان باب به قومكم وان هو الحق ق اولستوا عليكم وديعين لكل نبئ مستقر وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ جُمحًا ان ذي سنون يريه وان ما ينسيك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم